those سافر من اسنانه طيب. من من النبي صلى الله عليه وسلم. من اسناني من من من النبي صلى الله عليه وسلم. من من I تكلم به حقيقة لا مجازا الحر مخلوق الولد مخلوق صوته مخلوق لكن صوتك مخلوق والكلام اللي طالع غير مخلوق لأنه كلام اللي ما الكلام اللي ممنوع في المسحة كلام الله حقيقة لكن الحبر مخلوق والورق مخلوق والمداد اللي كتب مخلوق والاقلام مخلوقة قلازنا فرق اللي يقوم بقرآن مخلوق هو يوصل بيه ده كبير احنا كلام الله يقدر صفة من صفات صفة الكلام لله عز وجل مخلوقة ولو صفة الكلام لله مخلوقات يبقى كل مخلوق لا بد له منه خالق ولو سلمنا بهذا الكلام يبقى كل دائم وبسر. كلام الله غير مخلوق. كلام الضرآن كلام الله. غير مخلوق. فيها من أئمة الإسلام. الإسلام أحمد بن كان يجلج جلد حتى يقول لحظة معذبية. فقدت الإمام أحمد جلداً لو جلد بعير لبارك الإيمان أحمد كان نحيف في الباني لكن القضيه مش طول ولا عدد لا أسد القدم من طول ومن قصر جسم البغال وأحبال وعفرفيري كما قال حسان بن سابق يعني تليل طويل وعامل كده لكن دماؤه فيه ما فيش فيه اجتماع مصر سبحان لله في خلقه يشوفي لله في خلقه يشوفي لكن الإيمان أحمد كان يوجد هذا الجرح بثلاثة أروان عفرة ومع ذلك صمت وثبت على هذه الكلمه فخرج من محبسه امام ابن السنه والجمعه يقول الامام احمد يقول عبد الله بن الامام دائما ما كنت الا أسمع لابن يقول غفر الله لابو الهيثم عفى الله عن ابو الهيثم غفر الله لابو الهيثم فقلت يا, يا أبتي من ابو الهيثم هذا الذي اردت ان تقصر أبنى الدعاء قل يا بني بينما انا في الحار واذرب فاذا الرجل قد اخذني من اسفل ذراعي من خلف يعني عم شد الايه القميص بتاعنا وقال يا احمد الا تعرف انت شايف النبي فهو وإن خلط بالبنان من المصالح وتني باللسان وحفظ بالجنان بالقلب، وسمع بالاذان بالأذان وأبصرته العينان فيه ابن ابي مالك اللي هو شيخ العلم التغراني وهو ضعيف ومنهم ضعيف ونصوص. زاد هو فعل لنعمه ويبدا يشرح هذا بشيء من التفسير اما باعتبار تعلق صفه الكلام بذات الله واتصافه تعالى بها فمن ذاته كعلمه تعالى بل هو من علمه وانزله بعلمه وهو اعلم بما ينزل يعني كهذا لولا ان صفه الكلام تتعلق بذات الله ثم صفه ايه زاد صفح ايه? زياد. لان الكلام لا ينفك عن الله ابدا. لا ينفك عن الله ابدا. لكن عندما تتعلق بالمظلوم يبقى انشاء ربنا تكلم انشاء. لم يتكلم. المجرمين. أحسن ناسا أحسن, أحسن. علم الترحيط كان زمني يسموه علم الكلام زمني الكلام وكان الكلام هذا خلق القران هذه العباره لا يجوز اخلاقها نفيا ولا اثباتا لان هذا الرفض معنى مشترك بين التلفظ الذي هو فعل العبد وبين المنفوذ به الذي هو القران فاذا اطلق القوم بخلطه شامل المعنى Я до города шла ثم طرح متى نؤمن بالرسل الرسل من القرآن زكر كم اسم? خمسة وعشرين? خمسة وعشرين. طب كلام جميل. هل كل للرسل خمسة وعشرين? لا. لا. لا. منهم? عدد الانبياء بس مية ومع وعشرين الف. مية وعشرين ايه? الف. اصلاف الله عز وجل. من الانبياء رسل? عددهم كان? تنتمية عشر رسول اصطفى بالكرتونيه الخمسه عشر خمسة العزم خمسه اول رسول على رجل الاربعين نوح عليه السلام وأخيرهم محمد صلى الله عليه وسلم وابراهيم وموسى وعيسى واصطفى بالخمسه اولي العزم خليلين سيدنا ابراهيم واتخذ الله ابراهيم والنبي محمد صلى الله عليه وسلم لو كنت انتخذت من النشر خليلاً لنتخذتُ أذى ذاكري خليلاً ولكن انتخذتُ الله خليلاً واصطفنا من الخليلين محمد صلى الله عليه وسلم فختم به الرسالة واعطاه ما لم يعطي أحد من الرسل قبله طيب يبقى إذن الإيمان في والذي لا نعلم أسمائه الصحيح. تصديق صحة من اخبار. اللي يصح من اخبار هو اللي. ما بنصدقه. طب وده هنلاقي فيه؟ فيه في اين? ايه في القرآن بس بس. في في وفي السنة. اربعه العمل بشريعة خاتمه من خاتمهم? النبي صلى الله عليه وسلم. احنا نطالبين بالعمل بشريعة مين? النبي صلى الله عليه وسلم. محمد صدق الله عبد الله يبعا إيمان برشب يقد الإيمان بأربعة ده إيمان عند الله عند الله ماشي إيمان بالتصديق بما العمل بما شرطيب آخر يا وارض اللهم رمضان المشركين صلى الله يبقى وسلم يبعد الايمان بالذي قال المفرد هم مختلفوا في الشرايح واتفقوا في لا في توقيع فاصل تمام احسن ولا ما خدتهاش؟ ما خدتهاش اني بقول خلصتني مش عايز قال اتفق هذا القراءه السابقه وعلمها ليئه والدليل ان على ثلاث على لأن سيدنا نوح لان مصان ليس النبي يعني انت شايف ان الكلام كنت سامعه ايه لو انا كنت معاك يعني يقول لا ان هو بيقول الرصه اتفق فيقصد الرسول هنا اللي هو نوع عليه سأل، هنشوف الكلام إن كان صح ولا. خليني أفكرني السؤال ده، بس بعد ما الحته حتى النصيحة. اتفقنا من اولهم الى فهم على نص للعباده واساسها. وهو التوحيد بأن يفر الرسالة كانت ايه? وعبود الله. ولا ذلك به? شيء. شيء. فلو من اولهم الى اخرهم يبقى يخش فيها مين? هذا ما يرى السلام. تولد الام رسول وما انشي نبيه. اقول انتي عمها زي الامان والاسلام. الى الدمع افترق واني افترط اجتمع وينخص ما ماذا الدليل على مات مات ماتني. ماتني. يشير لي ان هو ادم هو انه نزل هو والدليل للشيا صديق سكوت والاخير هو عليه السلام التشريع. بتشجع عليه نبات ادم الحارس قرر وزوجها وزواج وزوجها الزواج وزوجها سوى وكانها عند انها عليه انها وكان زمان يقرب انها تأتي نار من السماء. تأخذ انها سوى على سوى الله تقبل منك هذا العام ولذلك من سوى ولا سوى انها في انها سوى انها سوى انها سوى انها سوى انها سوى وعبد الملك امير المؤمنين بنى بابل الملك. فنزلت صاعقه من السماء احرقت باب عبد الملك وباقي اب من الحجاج بن عبد الملك وجد حبس الداهي حجاج بن روسو كان داهي من دواه العرب زكي جدا زكي بحد ملوش حد فيه فلم يعمل حب يستلم للطائعين من قلب عبد الملك فعبر بعثوا برساله. قال يا امير المؤمنين اتدري ما نسبي وما كمثل إبن آدم قرب قربانا فتقبل من أحد ما ولم يتقبل من الحسن فسُر عاتم الملك. الفتح بشكل معين في في الفراغ راض وهو راض يعني الرضا عن العباده وعض عيسى من دون الله غير راض نعم استقبال عيسى عليه السلام ولم به ولم عيسى عليه السلام ولا نعم استنبط نفسه اللي اتصلب اللي بيقولوا يعمل اللي هو صلب ده ما اتخذش رمز لهم الا بعد 500 سنه لا بعد 500 بالنسبة لي الشيء ماذا لي اختلافوا شرائعهم في فروعها من الحلال والحرام والنبوصل اتفق من حيث أسك العبادة إلا وهو التقميد الله شيء لكن اختلفوا في ايه؟ في في الشرائع، في الحلال والحرام، في الصلاة، في الثوم، في التشريعات، في الزرد، وغيرها إيه قال يكون جائعا من قشرته ومنه جلال ولو شاء الله انا اول الناس بعيسى بن مريم والانبياء هل قص الله علينا من أبلنا؟ قد قص الله علينا من أنبلائهم ما فيه كفاية وموعظه وعبرة. ثم قال تعالى رسلنا قد تصصناهم عليك من طبع رسلنا نقصصهم عليك. فنؤمن بجميعهم تفصيلا في من خصي فيما أجمل. كم سمى منهم في القرآن؟ سمى منهم يبقى في الاحزاب بدا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم وفي سوره الشهوات بدا بنين؟ بنوح عليه السلام شرع لهم من الدين ما وصل به نوحا والذي اوحينا اليه صلى الله عليه وسلم وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى اقوموا الدين ولا تفرقوا فيه من اول الرسل اولهم بعد من اختلاف نوح عليه السلام بعد الاختلاف ما من, من انا ومن دين se van voy ماجستير يبقى كل رسول نبي نبي كل من اللي خد ماجستير ما دكتوراه يبقى كل نبي ليس رسول وصلت يا شباب فاحنا اتفقنا نبي قال ايه ها بعدي وغير ذلك. لماذا اتصل النبي محمد صلى الله عليه وسلم عليه؟ I'm <laughs> ان الشفاء في القبر للنبي صلى الله عليه وسلم